وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اسال الله جل وعلا باسماءه الحسنى وصفاته العلى ان يجيرنا واياكم جميع المسلمين من النار ومما يقرب اليها من الاقوال والاعمال انه ولي ذلك والقادر عليه اما بعد فقد اخرج البخاري ومسلم عليهما رحمه الله في صحيحيهما من حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر جد وشد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله وأخرج مسلم عنها رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره هذا الحديث إخواني وآبائي من الأحاديث العظيمة وهو مبين لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأيام التي نحن فيها وهي العشر الأواخر من شهر رمضان وأواخر هذا الشهر إخواني أفضل من أوله كما قرر أهل العلم رحمهم الله عز وجل ولهذا كان اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم يزداد فيها دون غيرها وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر العشر الأول من رمضان ثم اعتكف أو قال يلتمس ليلة القدر ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية ثم ذكر أبو سعيد رضي الله عنه أنه أطلع رأسه وقال نادى الناس فلما اجتمعوا إليه قال إن اعتكفت العشر الأول ثم اعتكفت العشر الأوسط التمس ليلة القدر فأتيت وأخبرت أنها في العشر الأواخر فمن كان معتكف فليعتكف في العشر الأواخر والنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هديه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 انا انزلناه في ليله مباركه إن كنا منذرين فكان صلى الله عليه وسلم يلتمس هذه الليله المباركه ونحن اخواني اولى بهذا منه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يحرص هذا الحرص ويجتهد هذا الاجتهاد والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا ايمانا بأن الله شرع قيامها واحتسابا للاجر والمثوبه عند الله عز وجل نال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غفر له ما تقدم من ذنبه فهكذا كان اجتهاده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولهذا فأمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر جد اي زاد صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد وهكذا أيها المسلمون ينبغي أن نجتهد في مواسم الخيرات من عبادة الله عز وجل ومن بذل أسباب المعروف ومن الحرص على التحقق بتقوى الله عز وجل فإن المسلم ينبغي إخواني أن يحرص غاية الحرص على هذا الأمر تأسياً بالنبي صلى الله عليه وعلى آله والصحبه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر جد وشد مئزره وشد المئزر إما أن يكون كناية على شدة الاجتهاد أو يكون للاعتكاف فإن عطف شد المئزر على الجد يفيد مغايرة الأمر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله عز وجل واعتكف أزواجه من بعده صلى الله عليه وسلم وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعتني المسلم بها تاسيا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر جدا. وشدّي زره وأحيا ليله أحيا ليله أي أحيا ليله بالقيام الذي يحي الليل بالقيام يحيي نفسه بذلك فإن قيام الليل إخواني من العبادات العظيمة وهي من داء الصالحين قبلنا وقد قال الله عزوجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبد الله بن سلام أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصنوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام فالمسلم اخواني يحرص على قيام الليل ويزداد حرصه عليه في هذه العشر الأواخر تأسن بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يحيي اغلب ليله في العشر الأواخر ولهذا فالمسلم اخواني ينبغي أن يزداد حرصه على القيام ومما يوصف له جدا أننا نرى المسلمين في أكثر مساجدنا في السودان وفي غير السودان تكتظ بهم المساجد في أول الشهر وأوسطه فإذا جاء آخر الشهر غصت بهم الأسواق وقل وجودهم في بيوت الله عز وجل وهذا من تلاعب الشيطان بهم ان كان الإنسان ولا بد يريد أن يشتري شيئا من الزينة له ولعياله فلا بأس أن يقدم ذلك أول الشهر فإن الثياب موجوده في الأسواق قبل رمضان التجاري استعدل لذلك من قبل رمضان للموصف وأنت إذا اشتريت في أول الشهر أو قبل الشهر فإنك ستشتري بسعر أقل وستوفر على نفسك وقتا تتعبد لله عز وجل فيه في زمان فاضل ولهذا فهذا إخواني بما ينبغي أن تلبها له فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزداد اتهاده في هذه العشر كما سمعنا في هذا الحديث قالت وأحيا ليله ومما يستعيد به العبد على هذا الأمر إخواني أن يعزم على ذلك وأن يسأل الله تبارك وتعالى أن يعينه على قيم الليل فإن التوفيق إلى العمل الصالح محض فضل الله تبارك وتعالى إن لم يمن الله عز وجل عليك بذلك فإنك مهما بذلت من الأسباب فإن من لم يعينه الله عز وجل فهو مخذول. ولهذا فالمسلم يسأل الله عز وجل ويتضرع إلى الله تعالى ويلح في السؤال أن يوفقه الله عز وجل وأن يسدده وأن يعينه وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه أن يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فتسأل الله عز وجل دائما أن يعينك الله وأن يسددك وأن ييسر لك العمل الصالح والله تعالى قال ولولا فضل الله عليكم رحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي ما يشاء ومما يستعان به على ذلك إخواني الاجتهاد في الطاعات وبذل الجهد في الإحسان في عبادة الله وفي الإحسان إلى خلق الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فمن بذل نفسه في إعانة إخوانه المسلمين وبذل جاهه فإن هذا إخواني من أسباب توفيقه ويعانته ومما يدل على فضل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لان أمشي في حاجة أخي حتى تقضى أحب الي من أن اعتكف شهرا في مسجد هذا فهذا إخواني من الأمور المهمه أن نمشي في حوائد إخواننا خاصة ونحن في زمان غلت فيه الأسعار وضاق فيه على الناس العيش فرحم الله امرأً يسر على إخوانه وعاله والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومما كان يقوله الإمام ابن باز رحمه الله تعالى مسكين من لم يجرب نفع الناس ذكر تلميذه عبد الرحمن بن يوسف الرحمه رحمه الله عز وجل في كتاب كتبه فيما اثر عن الشيخ رحمه الله تعالى من مواقف سماه الدرر الذهبية من عيون القصص البازية ذكر ان الشيخ رحمه الله دعيه الى حضور حفل خارج الرياض وذكر الشيخ يوسف رحمه الله ان الشيخ كان من عادته الحرص على نفع الناس وتعليمهم قال لما جاء جاء جاء صلاه المغرب قلت لعل الشيخ يعتذر من المجلس لان المسافه بعيده من الرياض قال فجلس الشيخ واخذ يدرس قال فلما قرب الاذان قلت يعتذر قال أذن الاذان فأخذ يجيب على أسئلة السائلين حتى صلوا العشاء. فلما صل العشاء أقبل على الناس وهذه عادته في درسي. ثلاثه مجالس من المغرب إلى ما بعد العشاء. قال بعد ذلك قلت الشيخ يعتذر من المشوار. او عنه يعني لغ الأمر. قال فقال هيا. قال الشيخ لندرك. قال هيا. قال ركبنا السيارة وانطلقنا. قال لما أدركنا وجدنا الناس قد اجتمعوا على التو. فقال اقرا علينا مما معك من القران فقال فقرات عليه من القران فاخذ يفسره ثم رجعنا قال فقلت ظننا ان لن ندرك الحفل فقال مسكين من لم يجرب نفع الناس مسكين من لم يجرب نفع الناس وهذا اخواني مما عاشه ائمتنا مع نصوص الكتاب والسنة عملا والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فمشي في حاجة اخوانك الله عز وجل يعينك ويوفقك ويسددك ولهذا هذا مما يستعان به إخواني على هذه الأمور والنبي والله عز وجل قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه فجد أخي في طاعة الله عز وجل واحذر معصية الله تعالى فإن المعاصي من أعظم الأسباب التي تثبط الإنسان عن طاعة الله عز وجل وقد شك بعض الناس إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى قالوا ما لنا لا نقوم الليل فقال رحمه الله تعالى كبلتكم خطاياكم اي قعدت بكم ظنوبكم عن إدراك هذه الفضائل ولهذا إخواني نحرص غاية جهدنا في أن نتجنب معصية الله عز وجل فإن وقع منا شيء من ذلك بمحض الجبله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وفيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث لله أن الله تعالى يقول يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم إن وقع منك شيء من الذنوب أو التقصير في طاعة الله عز وجل فأتبع ذلك بالتوبة والاستغفار فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما وأتبع السيئه الحسنه تمحوها والله جل وعلا قال والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فتوب الى الله عز وجل واستغفر الله جل وعلا من, جنوب من جميع الذنوب والاثام ومن تقصيرك في طاعة الله فإن هذا إخواني من أعظم العون على إدراك هذه الفضائل وعلى المعونة عليها ومن ذلك إخواني أن يحرص المسلم على أن يقيل بالنهار فإن القيلوله مما يستعان به على قيام الليل وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن يحرص المسلم عليها والأسباب الاسباب على ذلك كثيرة وإنما هذه اشارات النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليله فيحيي الليل بالصلاه بقراءة القرآن بسؤال الله عز وجل بالاستغفار المسلم ينبغي ان يحرص على هذا الأمر ثم قالت امنا عائشه رضي الله عنها واي قاضى اهله واي قاضى اهله يعني اي قاضى ازواجه واي قاضى اهل بيته صلى الله عليه وسلم وهذا من الإحسان إلى الخرق والموفق يبدأ في الإحسان بمن يليه فإن اولى الناس بالمعروف القرباء ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ يوما فقال لا إله إلا الله ماذا أنزل اليوم من الخزائن وماذا أنزل من الفتن من يوقض صواحب الحذرات يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة من يوقظ صاحب الحذرات يعني أزواجه صلى الله عليه وسلم حتى يصلين فدل هذا اخواني على أن صلاة الليل من أعظم أسباب النجاة من الفتن ونحن في زمان كثرت فيه فتن الشهوات وكثرت فيه فتن الشبهات وتفنن أعداء الله عز وجل في إخراج هذه المضلات وفي حمل أبناء المسلمين عليها وتسارع في هذا تسارع عظيما عياذا بالله عز وجل ولهذا فمن اعظم ما يستعان به على النجاة من الفتن ان نحرص على قيام الليل وان نحرص على عباده الله عز وجل فان اعظم الفتن كما ذكر ابن القيم رحمه الله انما سببها ترك العمل بالعلم اذا ترك الناس العمل بالعلم وقعت بينهم الفتن ولهذا ف النبي صلى الله عليه وسلم قال من يوقظ صواحب الحجرات وفي هذا إخواني أن المرأة مقرها بيتها الله تعالى قال وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأضاف البيوت إليه مع أن البيت ملك للزوج هذا هو الأصل أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم وهذا من حق الزوجة على زوجها أنه يسكنها في بيت يكنها به عن الشرور وترتاح فيه وتستتر فيه ومع هذا قال وقرن في بيوتكن لأن الأصل في المرأة أنها تقر في بيتها وقد قال الله عز وجل يخاطب آدم عليه السلام حواء إن هذا عدو لك ولزوجك ان ابليس عليه لعنه الله إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما عن الجنه عن الجنه فلا يخرجنكما خطاب موجه هذا ابو حوابي التثنية فلا يخرجنكما لان الاخراج وقع عليهما جميعا قال الله عز وجل فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى التفت الخطاب القراني لان الأصل أن المرأة تقر في بيتها قال الله عز وجل فتشقى ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تضمع فيها ولا تبح فالمراه اختصت اخواني بالحجاب والقرار في البيت الى غير ذلك مما خصت به المراه في شرعنا وديننا ومن جنايه اعداء الاسلام انهم حارصوا على تسويه المراه بالرجل وهذه اتفاقيه سيداو و هذه الاتفاقيه روحها ومبنها على الغاء الفوارق بين الرجل والمرأة وهي اتفاقيه قائمه على الغاء الشريعه لان هذا اخواني الغاء الفوارق بين الرجل والمرأة يعني الغاء شرع الله عز وجل فان الله تعالى قال وليس الذكر كالانثى وقال عز من قائل وللرجال عليهن درجه وللرجال عليهن درجة وقال سبحانه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وهؤلاء الأخباث يوهبون كثيرا من الضعفاء والمسطاة أن سبب التفضيل بين الرجل والمرأة أن المرأة قديما كانت عالة على الرجل لا تكتسب ولا تتجر ولا تربح إنما ينفق عليها الرجل ولهذا قدم عليها للإنفاق لا الله عز وجل قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أبواله لأمرين ليس لامر واحد ولهذا إخواني هذا الذي يدعون الناس إليه دعوة إلى إلغاء الشريعة الإسلامية الله جل وعلا قال وليس الذكر كالأنثى وهو محاربة للفطرة السوية فإن خلقة المرأة ليست كخلقه الرجل لا في بنيان جسمها ولا في عقلها ولا في وضعها النفسي المرأة إنما خلقت لأمر معين وهيأها الله عز وجل له وخلق الرجل لأمر معين وهيأه الله عز وجل له فإخراجها مما خلقت له هذا فيه تكليفها ما لا تطيق وفيه إضاءة للمجتمع فإن المرأة نصف المجتمع وهي تلد النصف الآخر فهي تلد الرجال وترب الأبطال لو أخرجناها من بيتها الذي هو علن الرجال أصبح مجتمعنا مجتمعاً شعوبياً كحال المجتمعات الغربية ضعف الارتباط فيه بين الآباء والأبناء وتفككت الأسر ص صار بهذا سهل الاختراق ولهذا الله تعالى قال ود لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ليس الرجل والمرأه سواء حتى في التكوين الخلقي الله جل وعلا قال او من نشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين او من نشأ في الحليه خلقه المراه ناقصه ولهذا تحتاج ان تكملها بالزينه لا راجل اسم راجل لابس له حلق ووشاء، وشف، وذكرته بلوزة، ها؟ لاقاك زيدا زي ها؟ ما لاقاك؟ أنا لاقاني لشيء مراجل ما راجل هو بق هو ما راجل قال أنا مثلي، مثلي على شو؟ ها؟ أنا ما رضيان بالرجل، لما هو بيجا ما رضيان يبقى راجل النسوان ما رضيان تمو، صدقوني والله، والله الذي لا يرضى أن يكون رجلا لا تقبله النساء. أكبر ميشو. الكلام ذا أنا ما أقوله خيال. دي واقع أنا درست في جامعة مختلط، وآليت على نفسي ما ارى منكر إلا وأنكر. الطلب في الجامعة سميني ملك المط. جيت مرة ماشي من فصول الدراسة طلعت جاي على المسجد المسجد بعيد شوية بين المسجد وفصول الدراسة. الغابة اللي بتبرد فيها الأولاد على رب العالمين سبحانه وتعالى عليه وسلم منها فأنا ماشي واحد جالس من زملاء جالس مع أبيت جلسة قبيلة جدا طرحة سفيفا بيسملنا السفيف هذيك خاطاف كتيفين وخارف رجلا كده ومتكي وبيتنشل بعض بعض يضح وأنا ما منتبه ماشي بدي فجأة كده غيرت لبستة جرت قميص القصير تغطت رجليها وشالت طرحة خلتها في راسه وببلت كده على الحيط هالحين يا حسيت بالحركة التفدى لقيت الناس قاعدين جيت عليهم نذكرتهم بالله ونصحتهم وسألتهم قدامه قلت له أسألك بالله ترضى أنا أجي أعود مع رفتي قاعد زي ذي قال ما برضى قلت له سمعتي سمعتي كنا بزولنا البيت قامت بشر لا قال لي بعد أيام قال لي والله يا جزاك أتذكر دخيلا والله المس على دراحة الط... النهاية طارت بالراس ده لأن ما فيها مروء بعدين لقيت نفس ما عنده قيمه كيف عنده قيمه قاعد انا وعشت سالتها قلت له انا قاعد معاك انت راني اضحك وخالفك ورايق بالتونس سمعوا يضحك ده ما ساكت انت غيرت هيئتك وتلبستي وتلملمتك وبلبنتي كده بعرف يحترم نفسك أبقى راجل عشان نحترمك زيك ها احترم نفسك أبقى راجل ده مش ده ما مثلي ده شايف نفسه هو راجل لكن عنده علاقات عاطفية ها اسمعني معايا بالدرب الطويل ها انا وين انت والنيل والقمر ده ذاته شايفه ما راجل ده فارس أحلامه لا يفهم راجل، فخليك يا ديا واحد يقولنا مثلي تقبل ذا؟ ما بيتقبل، ولذلك إخواني الرجل لكمال خلقته أغناه الله عز وجل عن هذه الأم، المرأة لنقص خلقتها تجتهد في هذا الأمر. الآن بتشتغل للنسوان، لا بتفق على اب ولا أم إلا من رحم الله. تشتغل، تشتري ذهب، تشتري غواشات، ها كل عشان تصل للراجل وقد ذكر بعض الأفاضل. أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما خلق الله آدم من التراب كان ميله إلى التراب سنحل إلى أصله الآن الراجل يشتغل ذاله قطعة أرض وذال له مزرعة شايف ذا مستقبل ومستقبل ولادته لقدام المرأة خلقت من الرجل إن المرأة خلقت من ضلع المرأة تحن إلى الرجل تشتغل ها هم هدالة تتزين عشان تجيب تجيب لعريس واحدة قاعدة لما البورة طقت مرة واحدة قدوها منصب اول تغريدة قالت بعد ذا لو جاني راجل انا اوبله زمان كان وين ها هي شايفه الآن المنصبة لديها ضوب ها هي لقلقة الحاجة قدوها الرجال ما في ناس يقول لك ده استثمار ده استثمار ما محتاج مني اي حاج بل انا هاستفيد منها هي خد في بعضها خلاص بعد فات الجمال وفات نظارة جسمه أنني قلت الرجال فيها أول تغريدة بعد ما بالمنصب قالت لو جاني بعد ما زمانه كله أنا ما في أن هذه خلقتها وطبيعتها فكيف يسوى بين الرجل إلى آخر ما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء يوم العيد تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلنا بما يا رسول الله قال لكفرهن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير النبي عليه الصلاة والسلام قال ما رأيت من ناقصات عقل وذين أذهب للب الرجل الحازم من إحدىكم ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احدكم سألناه عن نقصان دينهن وعقلهن حافظ ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث ذكر ان هذا السؤال نفسه دال على نقصان العقل انه ذكر ثلاثه اشياء سال عن كم اثنين. فبين صلى الله عليه وسلم أن نقصان عقلها أن شهادة الرجل بشهادة امرأتين وأما نقصان دينها فقال صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها والنقصان هنا ليس امرا تلام عليه لأنه جبلة جبل الله عز وجل عليه بنات حواء عشان كذا نحن نسمع النشوان ها الواحدة بتسأل الشيخ جاي رمضان ممكن أبلح حبوب عشان أمنع الدورة دار الشهر كامل واللي اصلا ما بيتملح حبوب بتتونس مع رفوه يقولين الدورة دي أنا شاي لرمضان راجل راجل يعني شنو؟ شايل له كامل تام ما افترت فيه بسبب الحظ شايل راجل لما حسب حاسة بيننا هناك صدقوني والله مجتمعنا دي شاهد على إنه النشوان براين قال إن احنا ما زي الرجال ومن مورثاتنا الشعبية يقولوا المركب لجت فاس ما بتشق الراس هذا يقول قائل دفقه ذكوري خلينا منه هنديك الفقه النسائي ديك الفقه النسائي عشان ما تتهمني بده ذكوري مركب لجت فاس ما بتشق الراس قالوا ده كلام دفقه الذكوري فقه الذكور زي ما بقولن بخنا ثيندل النسوان إخواني من أمثالهن الدارجة يقولن الضيكر ولو كان في ويل الضيكر وأناوكان فئر يعني ينبيجا صغيرون زي الفأر ذكر بيركز ذي جالوبين شوية المرأة مهما تبقى إذا لا تمشي من الحياة للحياة تانية بعد العشاء ما بتأشر للعربية إلا تعرف الزردة من هذا لما الدفود يقول دم فلان كوركل رجى راجل لكن ينبيجا مع ولد ينبيجا صغيرون دارفوم له أشر للعربية دي ما بتأشره أشر للعربية يعني التصرف عين منهم أنا مع أي رجل أنا مع أي رجل من ده يمكن برضه يقوله ده ثقه ذكوري لما الناس الراجل يعرس بيجن العجائز بيسووا حاجة سيمة جرتك تعرفوها؟ عندين حاجل سمنا البنينه بنينه هوي بنا بالنبيين يا بينا نحمد ربنا الشفن جديد الدخرين البنين اللي يعرسونا عندكم الرجال والنسوان قلتوا نحن كذي في السافل ما في راجل بيجي حضر زاته إلا العرس وزيره وذير لأنه ذي التقاليد كذي راجل بيحضر الكلام ده ما في. لكن نسخوطن أنا بعرفه ونشوف إنه فون واحدين لبسين لهن حلق حاجات تانية ظهرت ما بعرفها لكن أنا بسأل قبالة الشغلة دي قبالة الوسخة الجديدة فرادي قاعد يدق قالوا كسيب بنينا ها زمانه بيغني ذا بيقول ما جن نسي التفتقيل مسكني يذية وحننا معناه الشغلة دي من زمان حقتهم حقت النسوان النساء دي البراهن به شغلة دي بيقولون تبكر بالولد والفايدة تمل اليد نفقيه ذكوري ها في ذكوري ذكر أماني شفاهم براين تبكر بالوليد والفايدة تمنى الليد ليه ما يبكر بالبيت إذا كان البيت والراجل سوا عندين زي ما بتقول شعرة الثورة أنثى ولا دسة رجال والخيبانين تتحين تسوي ثورة ثورة ثورة, ثورة. ثورة. شنوية ثورة على الرجال أنت مسكين سمعت أسماء بحمد رحمة الله قالت قال الله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة بونجعله الورثين قالت الذين صدعوا في افضل مره يعني دولة منهم ها دي دولة المرأة شعاره في الفيه ألف مره هتسقط وهنعرس كنداكه وديل بيقولوا هتسقط دي هتسقط وهنعرس شفاده وديل التهيتها شفاده بيقولوا هتسقط وهنعرس كنداكه دي من يوم يظهر نسوان انتوا قاعدين وين, انت وين قاعدين؟ جابلكم الناس نحن ضد الفقه ها انت ذاتك بغضك صدقني والله بغضك خل الرجال ذكر ما كان مكذكر ها وداك ده ده كانوا النسوان تبكر بالولاد والفائده تمل الليل حمله ودع عنبر الجيل منتظرات أي واحدة ماسكة تليفونها في ايدك ها ومتفقه مع الداية، كلمينا في الشباك البيتي وديك بعدين معي فتحت الشباك الحمد لله على السلامه جاب شو الولد المستشفى تنقال لي فوق لتحت صغاريه إن قالوا إن جابت بيت زي الصبو في المطر الحمد لله على سلامته إن شاء الله من المستورات البهيلو اللي صوم كعب كعب الخلق الكعبة شنو في ذل شايل له عصا قال لي إن زورته إن راجل وإن جاب تسوى كذي يا ذل دي دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا كان يعتني بأهل بيته من يوقظ صواحب الحجرات يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة يا رب كاسية في الدنيا من نعمة الله عارية يوم القيامة من شكرها فإن من شكر الله أن تتعبد لله عز وجل قال الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالح وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكر لله ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رب كاسيه في الدنيا عارية يوم قيام يا رب كاسيه في الدنيا من الثياب عاريه يوم قيامتي من شكرها لانها لم تلبس ما امرت بلباسي وهو ان المراه تلبس الحجاب قال له الزوجا يا ايها النبي قل لازواجي وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين فكمال المراه وزينتها وجمالها في حجابها وصونها وعفتها في هذا الحجاب ولهذا اخواني كم من امراه لبست الثياب لكنها ثياب زينه او ثياب عاريه ولهذا تعاقب يوم القيامه على هذا الذي تركته من معصية الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما سيكون إليه حال بعض النساء في الأمة قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار في أمتي لم ارهما ذكر منهما قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كاسنمه البخت المائلة لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحها وإن ريحها لا ليوجد من مسيرة كذا وكذا إلعنهن فإنهن ملعونات والمقصود هنا لعن جنس المتبرجة لا عين المتبرجة وهذا إخواني مما قرره علماؤنا رحمه الله عز وجل فإن لعن المعين لا يجوز إلا لمن لعنه الله عز وجل أو لعنه رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الصنف وأنهم من أهل النار قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن إنك البخت المائلة لا يدخل الجنة ولا يجد فرحم الله رجلا قام على أهل بيته بالحفظ والستر وهذا إخواني ليس أمرا جاء به أهل السنة والجماع أعني أن صار اللي ليسمون مجتمعا صار السنة سنفي لهذا أمر موجود ابن أبي زيد القيرواني في رسالته الفقهية وهي من مختصرات فقه المالكية والمالكية بقوله ما قرر الرسالة علم خساره نص هذا نص على هذا في الرسالة وأن المرأة تلبس الدرع الحصيف الذي لا يصف ولا يشف فلابد إخواني من حمل نسائنا على الحجاب وعلى القرار في بوت قال النبي صلى الله عليه وسلم رب يا رب كاسيه في الدنيا عاريه يوم القيامه ذكر حافظ بن حجر رحمه الله وغيره من الشراح انه يدخل في هذا ايضا أن يكسو المراه أو يكسو الله عز وجل المراه بان يزوجها رجلا صالحا فان هذا من ما يعينه على طاعه الله عز وجل ومما يكفها عن المعاصي والمنكرات من التبرج والتبذل الى آخر ذلك مما يفعله الفساق بازواجههم فإذا لم تقم بطاعة الله وشكر هذه النعمة جاءت يوم القيامة لا ينفعها أن يكون زوجها صالحا وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئاً وقيل ادخل النار مع الداخلين فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله لاجل أن يصلوا والله تعالى قال وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى عمر الفاروق رضي الله عنه كان يقوم من الليل صلي فإذا كان الثلث الليل الآخر رفع صوته بقول الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة يوقظ اهل البيت بهذا ثم يتلو قول الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدقوني إخواني إن قيام الليل من أسباب ساعة الرزق ومن أسباب دفع الأسطام والأمراض والله تعالى قال وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك إذن إخواني فمن أعظم أسباب ساعة الرزق وبركته أن يتعبد المرء لله تبارك وتعالى وأن يقوم لله عز وجل آناء الليل يسجد ويركع ويقرأ ويدعو الله عز وجل هو ويستغفره فإن هذا من أعظم أسباب ساعة الرزق زكريا عليه السلام ذكر الله قصته في سورة مريم وقبلها في سورة آل عمران قال الله عز وجل ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداءً خفية قال رَبِّ إِنِّي وهن العظم مني واشتعل الرَّأْسُ شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وَإِنِّي خفت الموالي من ورائه وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك ولي ويرث من آل عقوبة واجعله ربي رضيه الله عز وجل كفل زكريا مريم كما قال في ال عمران وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحرابه وجد عندها رزقا يجد عندها فاكهه الشتاء في ايام الصيف وفاكهة الصيف في ايام الشتاء وهو الكفيل يعني متعاهد التغذية هو عليه السلام قال الله عز وجل كلما دخل عليها زكريا المحرابه وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب قال الله هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء يعني إنك مجيب الدعاء قال الله فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيد وحصورة ونبي من الصالحين عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قياما طويلا يصلي ويدعو يعني قام من الليل ثم قال صلى الله عليه وسلم يا عائش أما شعرت اني استفتيت ربي فافتاني نزل لي الليلة ملكان وكان قد أُخذ صلى الله عليه وسلم سحر قال نزل لي الليلة ملكان جلس احدهما عند راسي والآخر عند قدمي فقال الذي عند قدمي للذي عند راسي ما بال الرجل قال مطبوب. قال من طبه قال لبيذ بن اعصم اليهودي في مشط ومشاطة في جف طلع نخلة ذكر في بئري ذروان قام قياما طويلا يصلي ويدعو فكان ثمر ذلك أن شفاه الله عز وجل مما به ولهذا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله وهذا يدخل فيه أسواجه وأهل بيته صلى الله عليه وسلم فقد كان يأتي علي وفاطمة رضي الله عنهما في الثلث الآخر من الليل فيقول يا علي ويا فاطمة قوما فصليا لا أغني عنكما من الله شيئا قوما فصليا لا أغني عنكما من الله شيئا وذكرت زينب بنت أم سلمة وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان ايقظ اهله أهله وما يدعو أحد من أهل البيت يطيق القيام إلا أقامه الا اقامه فلنحرص اخواني على إحياء هذه الليالي وعلى إيقاظ أهلنا على إيقاظ أزواجنا. وابنائنا وبناتنا لاجل أن يتعرضوا لهذا الخيل ولأجل أن يدركوا ليلة القدر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وهذه الليلة إخواني في العشر الأواخر من رمضان لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان متحرياً فليتحرى في العشر الأواخر ثم بين صلى الله عليه وسلم أنها أرجع ما تقول في ليالي الوجه وأرجع ما تكون في ليالي الوتر ليلة سبعين وعشرين وهذا إخواني مما يجعل المسلم يجتهد في هذه العشر كلها حتى قال ابن قال من سنة رحمه الله من قام السنة كلها أدرك ليلة القدر من قام السنة كلها أدرك ليلة القدر وليلة القدر إنما هي في شهر رمضان وهي في العشر الاواخر منه فلنحل إخواني على إدراك هذه الليلة العظيمة والنتأس بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لكل خير ويجنبنا وإياكم كل شر ويجعلنا وإياكم هذات المفتدين أباهم أبرب لهذه الأمة أمر الدين يعزف فيه أهل طاعتي ويهدى فيه أهل معصيتي يأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن الممكن يرب العالمين الله ما أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فأجل الخير على يديه ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاجعل الدائرة عليه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وارفع اللهم غضبك ومقتك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا ارحم الرحيم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب اليك جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته